أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نغرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم باستاهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طواه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 فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يقشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأضعها طش ليلها وأخرج ضحها والأرض بعد ذلك دحها أخرج منها ما أهلها والجبال عساها متى عليكم ولأنعامكم فإذا جاءت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 مَن قَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلَهَنَ نَفْسَهُ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّ لما أنتم وانذر من يطشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها